فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم, ولتعلم أن رعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكننا نحن الوارثين وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَاعَ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولٍ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَاعِ إلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ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 الذي فرض عليك القرآن لردك إلى ماذ قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين